يا كلاه السر يحده اللباق أبدا على الإسلام يتحضر يا على الإسلام يتحرم. وطن يعذب في الجحيم وطن يعذب في الجحيم وطن يعذب يا ذو ذرية تنحر حامض يا مسلم بما لا تنتهي تجري بها روضاتنا والأنهض يا مسلم بما لا تنتهي تجري بها رضاتنا وال رب رب ما هو؟ من أعلى الوجود مسيطرون يا ألف مليون عزهم عزهم إن الصليب بأرضنا يا ألف مليون عزهم عزهم إن الصليب فالحربنا امرت على الاسلام قومي فهل منكم نبي يقهرو من اذنا السلام يباع فيها قدسنا والمنبر قد, قد أطلقها صفاة باسم السلام, السلام يباع فيها قدسنا والمنبر أين انتظار أين العدالة أم شعر يحتوي؟ يحتوي. الدماء وبالإدارة يسر. أين العدالة أم شعر يحتوي؟ يحتوي. الدماء وبالإدارة ماذا ما أن شعر مسلم؟ ماذا مسلم؟ me